إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إن الذين يشترون بعهد الله وأجهازهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينبوا إليهم يوم القيامة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَرَى يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُجْدِكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَرَى يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا